Ворабе, воробе, ворабе, воробе, ворабе, вороб, вороб, воробе, воробе, غرباء والغير الله لا نحني الجبا غرباء ورضينا هشارا في الحياه غرباء والغير الله لا نحني الجبا غرباء ورضينا هشارا في الحياه انتسل عننا فان لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب العبا انتسل عننا فان لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب العبا غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا لانه بالي بالقيود بل سنم ذيل الخلود لانه بالي بالقيود بل سنم ذيل الخلود فلنجاهد وان ناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الاحرار في دنيا العبيد فلنجاهد وان ناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الاحرار في دنيا العبيد غربا يا غربا غربا غربا غربا غربا كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا بكتاب الله ناتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا سمانا يوم كنا سعدا بكتاب الله ناتلوه صباحا ومساء غربا غربا غربا غربا غربا غربا و لغير الله لا نحني الجباه غرباء ورضينا هشارا للحياه غرباء والغير الله لا نحني الجباه غرباء ورتضيناها شعارا للحياه انت سل عنا فانا لا نبالي بالظلام نحن جنود الله دوما دربنا درب العبا إن تسل عنا فإنا لا نباري بالطبا نحن جند الله دوما دربنا درب الأبا غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا غربا Aurabe, or